معانيه فهو الهدى للملاحضي وأنت إذا أتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظي وجمال الصوت وتزينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأنن عند قراءته وجمال الصوت وتزين مستمعين الكرام تستمعون الآن إلى برنامج الملخص المفيد في أحكام التجويد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 في الكلام على أحكام الراء للراء في القرآن الكريم ثلاثة أحكام اول الترقيق ثانية التفخيم ثالثة جواز الوجهين الترقيق والتفخيم نذكر الآن إن شاء الله تعالى حالات ترقيق حرف الراء اولى هذه الحالات إذا كانت الراء مكسورة إذا كانت الراء مكسورة فهي ترقق مثال ذلك كلمة رزقاء وكلمة مريج ثاني الحالات إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء مثال ذلك فرعون شرعة ثالث الحالات إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة أي أنها غير ساكنة في الأصل وقبلها أي قبل حرف الراء الساكنة ياء ساكنة مثال ذلك بصير خبير فأصل كلمة بصير أنها تقرأ بصير بالعباد فهنا فخمة الراء لكن لما وقفنا عليها وبما أن قبلها ياء ساكنه وحرف الراء لما وقف عليه سكن، فإنه يرقق كلمة كذلك خبير فهي تقرأ عند الوصل خبير بصير لكننا إذا أردنا الوقوف على كلمة خبير فإننا نرققها لأن قبلها ياء ساكنه وحرف الراء عندما وقفنا عليه سك فتقرا هكذا خبير رابع الحالات إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة وقبلها حرف ساكن غير الياء وقبله حرف مكسور وذلك في حالة الوقف فقط نعيد إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة وقبلها حرف ساكن غير الياء وقبله حرف مكسور أي قبل الياء الساكنة أي قبل الحرف الساكن الذي هو غير الياء حرف مكسور وذلك في حالة الوقف فقط مثال ذلك كلمة الذكر وكلمة السحر فتأملوا هنا كلمة الذكر الكاف جاءت قبل حرف الراء والكاف حرف ساكن غير حرف الياء وقبل حرف الكاف حرف الذال وقد ورد مكسورا فإذا وقفنا على هذه الكلمة لا بد أن نرقق حرف الراء لكننا إذا أردنا الوصل فلا بد وأن نفخمها فنقرأها الذكر أيضا كلمة السحر السحر قبل حرف الراء جاء حرف الحاء ساكن وهو غير حرف الياء وقبل حرف الحاء حرف السين ورد مكسورا فلذلك إذا أردنا الوقوف على هذه الكلمة لا بد أن نرقق حرف الراء فتقرأ السحر لكننا إذا وصلناها بالكلمة التي بعدها فتلفظ هكذا السحر تفخم الراء لأنها وصلت إذن في الحالة الرابعة التي مرت الآن معنا يشترط في ترقيق حرف الراء الذي يكون قبله حرف ساكن غير حرف الياء وقبل هذا الحرف الساكن حرف مكسور كسرة أصلية يشترط هذا عند الوقوف فقط الحالة الخامسة من حالات ترقيق الراء إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة وقبلها كسر أصلي وذلك في حالة الوقف فقط مثال ذلك ناصذ أيضا كلمة لا قادل فهنا إذا وصلنا الكلمة بالتي بعدها فخمت الراء تفخم الراء فتكون خارجة عن حالات الترقيق لا قادر هذا إذا وصلناها أما إذا وقفنا عليها فترقق الراء لا قاديز الحالة السادسة من حالات ترقيق الراء إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء في أول الكلمة التالية وذلك في حالة الوقف والوصل نعيد إذا وقعت الراء ساكنة في آخر الكلمة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء في أول الكلمة التالية وذلك في حالة الوقف والوصل مثال ذلك قوله تعالى أنذذ قومك قوله تعالى فأصبذ صبرا جميلا فالراء هنا ساكنه جاءت في آخر الكلمة وقبلها حرف مكسور كسرة أصلية وبعد حرف الراء الساكنة حرف استعلاء ورد في أول الكلمة التي تليها فلا يؤثر حرف الاستعلاء هذا على ترقيق الراء فتبقى على حكم الترقيق وتلفظ هكذا أنذر قومك وتقرأ الآية الثانية أيضا فأصبر صبرا جميلا أما حالات تفخيم الراء فهي سبع حالات أولها إذا كانت الراء مضمومة مثال ذلك أبصارها خاشعة الحالة الثانية من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء مفتوحة مثال ذلك ربنا في راشا الحالة الثالثة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ضم الغرفة الحالة الرابعة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتح مثال ذلك مر يم الحالة الخامسة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف من حروف الاستعلاء غير مكسور في كلمة واحدة أي في نفس الكلمة مثال ذلك مرصادة مرصادة الحالة السادسة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر عارض ليس اصليا وقبلها كسر عارض أي ليس أصليا في الكلمة مثال ذلك أميرتاب فهنا الكسرة التي وردت تحت حرف الميم ليست كسرة أصلية وإنما هي عارضة فتفخم الراء التي تليها إذا سبقها كسر عارض كما في هذه الحالة فتلفظ هكذا أمر تاب الحالة السابعة من حالات تفخيم الراء إذا وقعت الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن غير الياء وقبله حرف مفتوح أو مضموم تفخم وقفا فقط وأما وصلا فينظر إلى حركتها إذا كانت مضمومة أو مفتوحة تفخم وإذا كانت مكسورة ترقق نعيد إذا وقعت الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن غير الياء وقبله الحرف الساكن حرف مفتوح أو مضموم فإن الراء تفخم وقفا فقط وأما وصلا فينظر إلى حركتها إذا كانت الراء مضمومة أو مفتوحة تفخم وإذا كانت مكسورة ترقق مثال ذلك الفجر الأمور الراء هنا مكسورة وجاء قبلها حرف ساكن وهو حرف الجيم وقبل حرف الجيم حرف مفتوح وهو حرف الفاء فإذا وقفنا في هذه الكلمة لا بد وأن نفخم حرف الراء لأن قبله ساكن وقبل الساكن مفتوح، فتقرأ هكذا الفجر الأمور. أما إذا أردنا وصلها فننظر في حركة الراء أهي مضمومة أو مفتوحة، فإن كانت مضمومة أو مفتوحة فإنها تفخم وإن كانت مكسورة ترقق. أما الحالة الثالثة والحكم الثالث من أحكام الراء وهو جواز الوجهين الترقيق والتفخيم ثلاث حالات الحالة الأولى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور يجوز في هذه الحالة الوجهان التفخيم والترقيق فمن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء بعدها وقوته ومن رققها نظر إلى كون الحرف مكسورا والكسر أضعف تفخيمه وذلك في الوصل مثال ذلك كل فرق هذا إذا رققنا الراء أما إذا فخمناها فتلفظ هكذا كل فرق الحالة الثانية من حالات جواز الوجهين الترقيق والتفخيم إذا سكنت الراء في آخر كلمه وكان قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور ففي حالة الوقف يجوز فيها التفخيم والترقيق أما المحققون فاختاروا في حرف راء كلمة القطر الترقيق واختار المحققون في راء مصر التفخيم عملا بالأصل ونظرا لحركتها في حالة الوصل فكلمة مصر يجوز فيها الوجهان وكلمة القطر يجوز فيها الوجهان فإذا قرأت كلمة مصر بالتفخيم تقرأ هكذا أدخلوا مصر وإذا قرأتها بالترقيق تقرأ هكذا أدخلوا مصر إن شاء الله آمين. كلمة القطر كذلك نفس الشيء يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق. فإذا أردت أن تقرأها بالتفخيم فتلفظ هكذا القطر وإذا أردت أن تقرأها بالترقيق فتلفظ هكذا القِطْر. أما ما ذهب إليه المحققون وانتشر العمل به وشتهر فهو ترقيق راء القطر وتفخيم راء مصر. عملا بالأصل ونظرا لحركتها في الوصل فالذي اشتهر العمل به هو تفخيم راء مصر فتلفظ هكذا أدخلوا مصر إن شاء الله آمين، وتقرأ كلمة القطر هكذا القطر فترقق وهذا الذي اختاره المحققون والله تعالى أعلم أما الحالة الثالثة والأخيرة من حالات جواز الوجهين الترقيق والتفخيم فهي إذا وقعت ساكنة في الوقف وبعدها ياء محذوفة والليل إذا يسر هذا وجه الترقيق أما وجه التفخيم فيلفظ هكذا والليل إذا يسر هذا والله تعالى أعلى وأعلم وقد ذكرنا تقريبا كل ما يخص حكم الرأي في القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتلو كتابه حق تلاوته وأن يجعله شفيعا لنا وحجة يوم القيامة اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء جديد بعون الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته